أنا وأشاكر محافظة البحيرة منذ أكثر من عشر أعوام استمعت إلي على بعد وهو يقرأ في أول سورة الأعراف وعندما قمت بتقديم العزاء واستقاطت إلي وإلى قراءته كان يذكرني بربي فقلت في نفسي لم أجد قارئا يبدأ من أول سورة الأعراف فسألت صاحب عزاء في محافظة التحيرة وبالتحديد في بلدة تسمى قبر قلت له من هذا القارئ فقال لي هذا هو فضيلة الشيخ صاح النعماني الذي ولد في حجر ولي من أولياء الله الصالحين وبعدها وضعت له في ذاكرة مكان وأصدرت أن يكون متواجداً في محافظة الشرقية فكان أول لقاء طلبته في مركز مدينة الحسينية وكان معنا فضيلة الفارش محمد عبد الوهاب الضباوي والذي أشهد لفضيلة الشيطان المعامي بأدائه وبأحكامه وبصفحه استطاع ان يضع بصمه في كل القلوب اخترق الاذاعه والتلفزيون صراع من البرق لا يحتاج الى قناه ولا الى واجهه بل صوته وادائه هو الذي جعله يقتحم ابواب الاذاعه والتلفزيون دون دون احد وفرض بضاعته أمام لجنة القراء وبدأ التقييم وقد أشادت اللجنة بالإيجاد جهاز القارئ المعروف الذي استطاع أن يخترق الإذاعة والتلفزيون العربي بصوته وإذاعة القرآن الكريم دينة القارئ شنطاها نوماني القارئ والمقيم بالقليوبي كما حضر فضيلة القارئ الشيخ عبد العاطي خبيث القارئ والمعلم الحسينية وفضيلة الشيخ إبراهي عبد السلام محمد بكفر العلم إخوة ريمان والإسلام قبل أن أقدم فضيلة القارئ الشيخ فاها النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. فضيلة القارئ الشيخ عبدالقادر شعبان العلم القرآني والعلم الإزاعي الكبير وفضيلة الشيخ إبراهيم محمد السيد أستاذنا الصادر في النبرود وكل فصاحة وبلاغة وبيان قالوا لي ود أن يقدم الشيخ طاها نظرا من وبعد المسافة بزاق. وهذه صفات سفر سفر وأحلاق أهل القرآن الكريم هيا بنا نعيش يا رسول الله خارقت لك الحجاب وأظهرت لك الأمر العجاب حتى إذا أتيت قومك باللباب قال الكافرون سأخر كزاب يا رسول الله علمتك اسم الاسماء وعلمتك الاخلاق حتى اذا اتيت قومك قال الكافرون ان هذا الا اختلاق يا رسول الله علمتك سر كل فيقول حتى اذا اتيت قومك قال الكافرون سائر مجنوس إخوة الإيمان <تزوجس> مع تلاوة قرآنية مباركة فيعزح بها بيها بيها القارئ على أوتار الخلو فمع تقي القلب واليد النظيفة العلم القرآني الكبير قار الإزاء والتلفزيون العربي والمقيم الخليوغية بالفيوم فضيلة القارئ الشيخ طاها النومي أسأل الله, الله سبارك الله وتعالى الله بارك لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن واستمع yeah In Allah. We'll Lion Oh, oh. هو الله الذين Oh, oh, oh. I الملك <متحدث> الخنجوز السلام <متحدث> المومت المهيم <متحدث> العالم <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> Oh mm -hmm. Oh! Yeah. الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عم I'm او oh, oh, oh, oh. تسبح له في الزماواته Whoa, whoa, whoa. لا <تصفيق> قول <تصفيق> يا الذين آمنوا تقوا الله وانتمنوا نفس ما قدمنا لا تندم على الماضي ولا تتلهف على المستقبل لأن يضيع منك الحاضر ولا تفكر في الماضي لعل الماضي يزعجك ولا تفكر في المستقبل لعل المستقبل يقلقك ولكن ارفع رأسك الى السماء سوف تجد الها يسعدك وهكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب هذه التناوة المباركة التي تلاها على مسانع حضراتكم طبيلة القارئ الشيخ طاها النعماني القارئ والمقيم